السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا أزوف للاخوه بشرة بأن محاضرة شيخنا الشيخ صالح الفوزان سيكون عنوانها بدلا من اللقاء المفتوح أهمية البدء بالتوحيد وأنه أساس اجتماع كلمة المسلمين أما موعدها فهو يوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة بعد صلاة المغرب مباشرة قد نقتطعها من أخينا الشيخ الدكتور فهد الفهيد ليلة الأحد يوم الأحد ليلة الاثنين يوم الأحد ليلة الاثنين محاضرة الشيخ الفوزان ان شاء الله والعنوان هو ما سمعتموه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ الآن بالفصل الثاني من كتاب التحذير من الفتن أو مذكرة تحذير من الفتن للشيخ مسعد وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول حفظه الله تعالى حفظه الله رحمنا معا نعم أحوال الفتن وأوصافها لقد جاء في الاحاديث المتنوعين أحوال الفتن وأوصافها هذا الفصل يتعلق بالأوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي تكون عليها الفتن من من عظمتها وهولها وكون بعضها يرقق بعضا وكونها تصرف المسلم عن كل شيء وكون قد تصرف المسلم وتشغله عن كل شيء فهذه الأحوال يعني لابد من دراستها حالة حالة في ضوء الاحاديث الوارده في هذا الباب نعم لقد جاء في الاحاديث المتنوعه وصف الفتن بصفات كثيرة نظرا لتنوعها واختلافها وأحوالها واحوالها فمما وصفت به به الفتن تبع لقوتها وهولها وشدتها وتأثيرها على الناس وولوجهم فيها ونحو ذلك نعم فمما وصفت به الفتن ما يلي وقوع الفتن كالضلل وما يكون حينئذ في قلوب بعض العباد على بعض كما روى كرز الخزاعي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله هل للإسلام هل من منتهى قال أيما أهل بيت وقال في موضع آخر قال نعم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام قال ثم مه قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل قال كلا والله إن شاء الله قال بلى والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض فخير الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتق الله ويذر الناس من شره رواه الإمام أحمد والمراد بالظلل أي السحب شبهت بها الفتن لسوادها وكثرتها وأنه يت وأنها يتبع بعضها بعضا وانها تحجب ما وراءها والمراد بالأساود الحيات السوداء والصب منها التي تنهش ثم ترتفع ثم تنصب شبهت ثم ترتفع ثم تنصب تنصب تنصب تنصب, مم تنصب, مم تنصب مم مم ثم ترتفع ثم تنصب شبهت شدتهم على بعضهم وقت الفتن بالحيات السامة في لدغها ونهشها ثانيا طيب من أحوال الفتن الحالة التي ذكرها هنا وهو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بالظلل أي السحاب المتتابع ووجه الشبه بينها وبين السحاب من ثلاثة وجوه الوجه الأول تتابعها وكثرتها والوجه الثاني ظلمتها وقترها وخطورتها وتراكمها وكثرتها والامر الثالث وجه الشابة بينها وبين السحاب الوجه الامر الثالث أنها تحجب ما من خلفها أنها تحجب ما خلفها تحجب ما ما وراءها كما يحجب السحاب المدلهم ضوء الشمس والقمر عرفتم وجه الشبه من ثلاثة أمور الوجه الأول ماذا ها التتابع والكثرة الوجه الثاني ها ايش ظلمتها وسوادها وكثرتها الوجه الثالث كونها تحجب ما وراءها كما تحجب السحب ضوء الشمس والقمر وما دامت بهذا الوصف فإنها مخيفة جدا ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد بيت هو البيت الذي يدخله الإسلام حيث يخرج, يخرج الله اهله به من الظلمات إلى النور يهنؤون به ويسعدون به في دنياهم وأخراهم وسأل الصحابي الجليل بقوله ما أي ماذا بعد ذلك الأمر العظيم يعني ماذا بعد الإسلام ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعدها فتن خطيرة سوداء أساود صبا والأساود الصب هي ماذا هي الحيات أولا وصف بأنها كالظلل كالظلل يعني كالسحب وقد عرفنا لماذا شبهت بالسحب ثم بعد ذكر أنها كالظلل لكثرتها وظلمتها وحلاكة سوادها وسترها ما وراءها وخطورتها وتتابعها شبهها بأمر آخر في غاية الخطورة هذا الامر الاخر شبهها بالحية الرقطة الحية السوداء المعروفة بكثرة السم أكثر من غيرها من الحيات وغالبا لديغها يموت بإذن الله سبحانه وتعالى غالبا لديغها في الغالب يموت الا ان يكون اجله لم ينتهي بتوفيق من الله ولذلك وصفها بانها اساود صبا سوداء كالحيه السوداء وصبا اي بعد ان تلسع وتهجم فانها تصعد فوق ثم تنصب مرة أخرى هاجمة على فريستها هذا هو وجه الشبه كون الفتن خطيرة لا تكتفي باللسعه الأولى تشبه الحية تشبه الحية تماما التي تلسع ثم تصعد برأسها إلى أعلى وترتكز ثم تهجم مرة أخرى وتنصب على من تريد لسعته مرة ثانية. فكذا حال ماذا حال الفتن تتتابع تبدأ صغيرة كما سيأتي بيانها حتى يقول مسلم هذه مولكة هذه مولكة ثم ترققها التي بعدها. لأنها أعظم منها فلنحذر من الفتن وسيأتين كيف التحصين منها في فصل لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل أو ماذا يفعل المسلم إن أدرك تلك الفتن هنا في هذا الحديث فبين انه خير الناس من يعتزل تلك الفتن كلها في شعب من الجبال يتق الله ويدع الناس من ايش من شره لا قاتل ولا مقتول ولا ضارب ولا مضروب ولا معتدي ولا معتدى عليه يكون حلس بيته اذا اذلهمت الفتن يكون حلس بيته حتى لا يتعرض لتلك الحية الرقطاء التي تصعد ثم تنصب مرة أخرى على فريستها كما ينصب الفارس المغوار على من يريد قتله فالسالم هو من يعتزل تلك الفتن ويبتعد عنها لا سيما إذا كانت فتن مدلهمة لا يعرف فيها المحق من المبطل ولا الظالم من المظلوم ولا الحق من الباطل فلا يتعرض لها كما سوف يأتينا أن من يتعرض لها هو الذي يقع فيها والعياذ بالله وهذا أمر مخيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شبهها بالظلل التي يعذب بها الناس والظلال ليس المقصود السحاب الذي منه المطر قد يكون السحاب عذاب قد يكون عذاب ولذلك وصف الله أهل النار بأنهم يعني من فوقهم إيش بلد. ظلل ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلال ظلام أسود مدلهم مرباد فلنحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وعلى المسلم أن يتفقه في دين الله فإن الذي يتفقه في دين الله هو الذي يسلم بإذن الله من مضلات الفتن نعم الثاني وقوع الفتن كقطع الليل المظلم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ضواه مسلم شب شبهت الفتن في إقبالها وظلمتها ولبسها على العباد بقطع الليل المظلم أسأل الله السلامة والعافية ثالثا الأمر الثاني أو الحالة الثانية أيضا هو متعلق بقوة سوادها وحلاكتها وظلمتها وحيرة الناس فيها كالذي ينطفئ عنده السراج فلا يدري أين يتجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمس الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا ووجه تشبيهها بقطع الليل المظلم أن الإنسان في الظلام لا يدري أين يتجه ربما يطأ جحر حية فتلدغه وتلسعه او عقرب فتلدغه او بئر يسقط فيها او مطب يهلك فيه او حفرة يرتكس فيها او عدو يتربص به الدوائر او قاطع طريق يتربص به الدوائر فكذلك الفتن إذا ادلهمت وعمت وطمت فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع اللير المظلم الذي ليس فيه أي نور يستضاء به كما وصف الله حال المنافقين وعذابهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وهكذا الفتن إذا ولج فيها الإنسان فإنه من الصعب أن يخرج منها لأنه يدخل نفقا مظلما لا نهاية له بل نهايته إلى الهلاك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم ثالثا وقوع الفتن كرياح الصيف في تتابعها وسرعة مجيئها وتنوعها كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يعد الفتن وهو يعد الفتنة وهو الفتنة يعد الفتنه يعد نعم وهو يعد الفتنه منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كباق رواه مسلم رابعا الثالثه الحال الثالثه تشبيهها برياح الصيف ومعلوم رياح الصيف ولا سيما في اوله وفي اخره في اواخر الربيع واوائل الصيف وفي اواخر الصيف واوائل الخريف تكون رياح لا يصعب حتى التنبؤ بها او توقع ما وراءها ثم هي متنوعه صغارا وكبارا شديده وخفيفة كثيره التنوع حتى في الاتجاه حتى في, ال... في الاتجاه كذلك الفتن التي تعصف بأصحابها من هنا وهناك حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بتلك الرياح المتنوعة المتشكلة مختلفة الاتجاهات والقوة والسرعة والبطء كذلك الفتن تأتي من هنا وهنا وهنا وبأشكال كثيرة وربما جاءت أحيانا باسم الدين كما هو حال فتنة الخوارج كما سيأتينا فلنحذر من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وكل ما شبهت به هذه الفتن دليل على ماذا دليل على خطورتها ووجوب الحذر منها ومن الولوج فيها نعم. الرابع أنها يرقق بعضها بعضا أي تتعاظم الفتن مع مرور الزمن حتى تكون الفتنة السابقة كأنها رقيقة هيينة لشدة التي بعدها وهكذا كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث رواه مسلم وقد تقدم وفيه وتجيء فتنة في فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه الحديث أي هذه التي ستهلكني خامسا هذه المساله او هذه الصفه الرابعه من صفات او احوال الفتن انها نظرا لكثرتها وقوتها وتطورها من سيء الى اسوا يرقق بعضها بعضا ومعنى كونها يرقق بعضها بعضا اي انها تتعاظم شيئا فشيئا حتى تصبح أمرا عظيما لا يطيقه أحد ومعظم النار من مستصغري الشرري يهون بعضها بعضا وقد استشهد بحديث مسلم الذي أورده في باب الإمارة ما كان ما بعث الله من نبيين إلا كان حقا عليه أن, يدله على أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وجاء في هذا الحديث أنه تجيء الفتنة فيظن المؤمن أنه لا أعظم منها فإذا من انقشعت وإذا بالتي بعدها أعظم منها فكلما جاءت واحدة قال هذه مهلكتي مهلكتي ثم إذا انقشعت هانت عليه بالنسبة لما يأتي بعدها والمقصود أن من دخل في الفتن تتوارد عليه من هنا وهنا حتى لا يعلم كيف يتصرف ولا يعلم أين يتجه لأنها تعصف به وتجعله على غير استقرار ولسي ما في دينه فيضيع وسط تلك الفتن طالما أنه اختار ولوجها من أول الأمر أما من تحفظ منها وتحصن منها بالعلم النافع والعمل الصالح واللجوء إلى الله والبعد, والبعد عن مواطن الفتن فإن الله تبارك وتعالى سوف يحفظه يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فلذلك يجب على المسلم أن لا يغفل عن خطورتها ولا لا يدخل ابتداء حتى لا تتعاظم عليه عندها لا يستطيع الخروج منها نعم الخامس أنها تموج كموج البحر كما ثبت أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لجريء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة, تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر الحديث متفق عليه فشبهت بذلك لقوتها وشدة اضطرابها واضطراب الناس واختلال أحوالهم معها هذه الحال وهي كون الفتن تشبه بموج البحر كما شبهت بالظلل وشبهت برياح الصيف وشبهت بقطع الليل المظلم وشبهت وشبهت, وشبهت ومن ذلك أنها شبهت بموج البحر وهي الفتنة في الدين وقتل الناس بعضهم بعضا لكثرة الفرق والفرقة ولكثرة النحل والأحزاب والاختلاف الناس حينئذ ولذلك عمر عندما سأل حذيفة وذكر حذيفة الحديث ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفتن لكنها أعظم من التي سأل عنها عمر وهي الفتنه الأولى في النفس والمال في المال والأهل والجاه فهذه تكفر بالحسنات بالصلوات الخمس بالحج بالصدقات فكل هذه من المما مما يكفر الله بها السيئات لكن الفتنة الأعظم هي التي تموج كموج البحر قد يصعب على الإنسان أن يتفاداها أو أن يخرج منها أو أن يقع أو أن يجد طريقا للخروج منها لأن الموج إذا على فإنه يصعب تجاوزه ويصعب أن يوقف أمامه وما, وما موج سنام عنكم ببعيد اكتسح آلاف الأشخاص وآلاف الأشجار وآلاف السفن والمركبات وآلاف الكيلوات من الأراضي في لحظات في لحظات وانظروا إلى القريب الذي حدث في عمان لا تذهبوا بعيدا وهو أقل من تلك بكثير ومع ذلك فقد على كثيرا من البيوت ومع أن الناس اجتهدوا في إبعاد السكان عن السواحل إلا أنه قد مات الكثير مما يربو على خمسين شخصا فضلا عن البيوت التي ذهبت والشوارع التي طمرت فإن الفتن إذا عصفت بآنيا تكون كذلك أو أعظم فإذا كان هذا الموج رأي, رأي, رأي العين فإن موج الفتن التي تفتن المسلم عن دينه أعظم من ذلك فاحذر من ذلك يا عبد الله نعم السادس أنها تعرض على قلوب العباد فتنة فتنة وتختلف أحوال العباد تجاهها فمن تقبلها ضل وهلك ومن ردها اهتدى ونجا كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة, نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنه على أبيض, الصفة. على أبيض مثل الصفا على أبيض مثل فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض والآخر, والآخر أسود مرباد كالمرباد نعم لا يبدو انها دال مشدد شديد السواد نعم والاخر اسود مرباد, مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا مرباد مرباد من الظاهر ما في ألف نعم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب إلا ما أشرب من هواه الحديث متفق عليه هذا الحديث عظيم في بيان خطورة الفتن على قلوب العباد لا سيما ان لم يتحصن منها بالسير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما اتبعوا أهواءهم فإنه ستعصف بهم تلك الفتن حتى تجعلهم, تجعلهم فيما تهوي بهم فيما لا تحمد عقبا وذلك أن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا يعني الذي يصنع منه الحصير أعواد أو سعف أو جريد نحو ذلك عودا عودا أي تعرض على القلوب أيضا قلبا قلبا الفتن حتى تصير تلك القلوب على قلبين ينقسم الناس في ذلك إلى قسمين بحسب التأثير على قلوبهم والتأثير على القلوب في غاية الخطورة فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وإن القلوب تمرض وتحتاج إلى علاج وإنها لتسود وإنها لتمرض ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقلوب العباد بين صبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لذلك يجب على المسلم دائما أن لا ينسى أن يقول ينبغي المسلم أن لا ينسى أن يقول في ركوعه وسجوده في سجوده الا ينسى ان يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فانتبه وحافظ على هذا الدعاء يا عبد الله واسال ربك الثبات لانه كما سمعتم الحديث إن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نسأل الله الثبات وإياكم في الدنيا والآخرة ثم ذكر أنه بعد أن تعرض تلك الفتن على القلوب تنقسم هذه القلوب إلى صنفين القلب الذي ينكرها ويبغضها ولا يجعل لها سكنا فيه بل يبتعد عنها بالتمسك بالكتاب والسنة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفاء الأبيض شبهه بالصفاء الأبيض ولذلك أخبره لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض لأن أموره واضحة يعرف المعروف وينكر المنكر ويهتدي بهدي كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن البدع واي قلب أشربها يعني تشرب بها والقلب إذا أشرب بشيء فإن صاحبه يرى الحق باطلا والباطلة يرى الحق باطلا والباطل حقا نسأل الله ثبات هاي قلب أشربها وأشرب أشرب في قلوبهم ليش؟ العجل. العجل أي حب العجل فلان تشرب قلبه بحب كذا وتخلل قلبه كذا وكذا واشرب قلبه الى كذا وكذا اذن اذا اشرب القلب الفتن لا يفهم ولا يهتدي ولا يقبل الحق الذي جاء, الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأول أبيض صاف نقي مضيء وهذا أسود مرباد قلب أسود والثاني أسود مرباد أسود يعني معروف لون السواد مرباد أي شديد السواد مجخيا أي مكفيا على وجهه كالكوز مجخيا هل يبقى فيه ما إذا كان الكوز مكفونا على وجهه لا يمكن هذا مثله اذا كان مجخلا يقبل شيء ولا يمكث فيه شيء أن البته لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى والعياذ بالله يعني نعم اذا جاءه الهوى عمل به لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له الا ما اشرب من هوى لأنهم قد تجارت به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لو تأتيه بادله أمثال الجبال لا يقبل لو تقول له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل لأنه قد أشرب حب, الها قد أشرب حب المعاصي والبدع قل هل منبئكم من أخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنونها نعم. سابعا أنها تذهب عقول الرجال وتميت قلوبهم ويكونون كالأنعام لا يعقلون فيتساقطون فيها بلا بصيرة كما روى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى, صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا رواه نعيم بن محمد في كتاب الفتن ونحوه ونحوه ما جاء في من قوله صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعود فيها عقول الرجال رواه نعيم بن محمد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه قواه الحاكم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا أن, أن بين يدي الساعة الهرج قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل فقال بعض المسلمين يا رسول الله انا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا سبحان الله وما, عقول وما عقولنا ذلك اليوم قال لا ألا إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء وفي رواية لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم أخرجه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني إلى غير ذلك من أحوال مجيء الفتن وتنوعها وشدتها, وشدتها وأثرها في قلوب العباد وحال الناس عند نزول الفتنه التي تتشبه عليهم كما قال بعض العلماء الفتنة إذا أقبلت تشبهت فإذا أدبرت تبينت ففي أولها يشبه, ففي أول ففي أولها يشبه حالها ويشك ويشكل, ويشكل ويشكل امرها على كل من ليس عنده علم ولا بصيره فاذا انجلت تبين للناس حالها بعدما اخذت منهم ما اخذت واهلكت من اهلكت والله المستعان وقد ذكر البخاري في صحيحه ان السلف كانوا يتمثلون بهذه الابيات عند الفتن الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزينتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ضرامها, صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ضرامها حتى إذا اشتعلت ولت عجوزا غير غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل والعياذ بالله هذه الحال التي تصل إليها الفتن أو بعض الأوصاف التي أوردها هنا منها أنها تؤثر على عقول الرجال وقد أورد بعض الحديث فيها كلام لكن الحديث الأخير صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من أئمة السنة الأخير الذي يتعلق بـ في في بـ بتأثيرها على العقول أما حديث تعرج العقول وتعوج فيها كلام لكنها مؤيدة بما بعدها والمقصود أن الفتن قد تذهل العقول وتصرفها حتى عن فهم الحق وتجعلها في شغل شاغل بل تضعف تلك بل تضعف عقول العقول الذين يستشرفون للفتن حتى يصبحون بغير عقول. ولذلك وصف الله الكفار بأنهم كالأنعام بل هم أضل فالذين يرتكسون في, في الفتن ويتتبعونها ويلجون فيها تنتهي بهم إلى أن يفقدوا عقولهم التي ميزهم الله بها وليس معنى ذلك أنهم يذهبون مجانين لكن يفقدون عقولهم في عدم التمييز بين الحق وماذا والباطل لأنها أصبحت معوجة وأصبحت عقولا سخيفة أسألكم سؤال الذي يشتغل بعلم الكلام ويترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويرتب على ذلك إنكار اسماء الله وصفاته أو إنكار الأسماء دون الصفات دون الأسماء أو تأويل البعض دون البعض الآخر ألا ترون أنه قد فقد عقله الذي يميز به بين العلم النافع والعلم الضار؟ أليس كذلك يعني شخص الآن يقال له أمامك طريقان انتبه أخي هذا المثال أمامك طريقان طريق سهل مستقيم تماما لا وعوجه فيه تمشي فيه الامر فيه كالشمس في رابعه النهار لا تاخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال هناك طريق اخر مليء بالشوك والحجر والغبار والقمامة والزبالة وغير ذلك من الوان القاذورات التي تعتذر تعترض سبيلك أيهما تختار؟ ها؟ طريق الأول طريق مستقيم وطرق معوجة تأخذ بك ذات اليمين وذات الشمال أيهما تختار؟ الطريق المستقيم هذا المثل أليس له أساس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو من يجيب وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إلي بل إن هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصراط صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو الطريق الذي ليس فيه فتن وليس فيه محن وليس فيه عقاب وليست فيه عقبات هو الطريق الذي من سلكه نجا ومن أخذ عنه ذات اليمين أو ذات الشمال هلك فاسلكوا هذا الطريق وصيكم نفسي بأن نجتهد في سلوك هذا الطريق في سنة ألف وأربعمائة واثنين للهجرة ألقى شيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمة الله عليه ندعو له بالمغفرة والرحمة على الرغم من أنوف الحزبيين والإخوانيين والتبليغيين والسروريين ومن سلك سبيل غير المؤمنين رحمه الله لقد ابلى بلاء حسنا في الزوج عن العقيده واوذي في الله من قبل بعض المرضى مرضى القلوب درس كثيرا من كتب العقيده في المسجد النبوي الشريف فتلمد على الشيخين العظيمين المفتيين سماحه الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة فتلمذ هذا الشيخ الجليل الذي يغمزه السفهاء وحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام وأنصاف المتعلمين والذين لا يخافون من الكلمات التي يطلقونها في علماء الأمة وإني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى فيما رواه, عن رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة فما بالكم إذا كان هذا الولي عالما من علماء المسلمين الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فمن يتكلم في علماء الأمة سواء كان هذا الشيخ أو الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز أو أي شيخ من مشايخنا أهل السنة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون الذين لهم أثرهم على الأمة وعلى توجيهها التوجيه السليم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واسمعوا فتاوى مشايخنا في هذا العالم الرباني الشيخ محمد أمان اسمعوا كلام مشايخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فضيله الشيخ صالح بن عبد بن فوزان الفوزان فضيله الشيخ عبد الله الغديان فضيلة الشيخ صالح آل معالي الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم وغيرهم من ائمه الهدى ومشايخنا الأفاضل وفضلة الشيخ صالح الحيدان وغيرهم الذين أثنوا على هذا الشيخ لأنه كان يدرس مع بعضهم كان قد زاملهم في كلية الشريعة بالرياض وتتلمذ على المشايخ الكبار فاسمعوا إلى أقوال هؤلاء ولا تسمعوا إلى أقوال الأغرار حتى ولو سجل دكتور كبير شريطا عن من اسماهم بالجامية لا تغتروا بذلك اتقوا الله فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة اتقوا الله فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الامه بن اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالمداهنة، اتقوا الله يا من تصفون علماء الأمة بالأعمال، فوالله إنكم أنتم أولى بهذا الوصف. رمتني بدائها وانسلت، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست منك ولست مني، فيا من يغمز العلماء إني. بريء لست منك ولست مني هذه خ... هذا البيت هو آخر قصيدة قالها أخونا الفاضل الشيخ الشاعر محمد بن عبد الله ابن زربان الغامدي في رثاء شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله ورحم سائر مشايخنا. واخذ الله من تطاول عليهم وأخذ الله من آذاهم واخذ الله من تطاول عليهم واخذ الله من تكلم فيهم عليه من الله ما يستحق وعند الله تجتمع الخصوم أذكرك يا مسكين أذكرك يا صاحب الموقع الذي أفلت فيه ذئابك الجياع المسعورين على الكلام في علماء الأمة الذي أطلقت فيه أولئك الذئاب المفتونين بالكلام في علماء الأمة إني أذكرك إني أذكرك يا صاحب هذا الموقع أنت ومن يقف وراءك من المفتين من المفتين المضلين ومن الأئمة المضلين ومن الأئمة الجهلة ومن الأئمة الذين يحرفون كلام السلف وممن يحرف كلام أهل العلم على غير مقصوده إني أذكركم جميعا أيها الاخوه أيها المسلمون، أيها الشباب، أيها الشيب، أيها ال... يا من تطلق لسانك في علماء الامه إني أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى ما، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه رقيب عتيد انظر ماذا قال بعدها من وصف يوم القيامة تذكر تلك المواقف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تذكر بعدها ماذا قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد انتبه يا عبد الله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ماذا بعدها نعم وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل مع... ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد إيش وجاءت كل, مع... وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كثار عنيد من ناعل الخير معتدي مريد من ناعل الخير معتدي مريد يعتدي بلسانه على علماء الأمة من ناعل الخير معتدي مريد من ناعل الخير معتدي ال... الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد بعدها انتبه انتبه يا عبد الله انتبه ماذا قال وقال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد تذكر هذه المواقف يا عبد الله قبل ان تطلق لسانك في علماء الامه تذكر هذه المواقف اتق الله واحفظ لسانك فانه فان مقتل الرجل بين كفيه من يضمن لما بين لحيه وما بين رجلي اضمن له الجنة لما قال, مع... لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما ملك ذلك كله أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه قال أهو نحن مؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم قبل ان تخرج الكلمه يا عبد الله عليك ان تحسب لها الف حساب قبل ان تعود عليك قبل ان تكفر المسلمين قبل ان تستهزئ بعلماء الامه قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم انتبه يا عبد الله الأمر جد خطير. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يوقي بها على بال طبعا لا سيما في أيام الفتن عندما تدلهم وتظلم كل يدري بذلوه وكل يتكلم وكل يهرف بما لا يعرف وكل يطلق لسانه وينطق بكلمات ربما تعود بحروب طاحنة بين الإسلام والمسلمين انظروا ما يجري في فلسطين بين أهلها هناك بدل من أن يوجهوا حرابهم إلى اعداء المسلمين انظروا إلى ما يجري في لبنان في أفغانستان في العراق خذوا العبرة لا نقول هذا شماتة في أحد ولكن العاقل والسعيد هو من التعرض هو من اتعظ بغيره فاتق الله يا عبد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم إن المصنف رحمه الله ثم إن المؤلف حفظه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث ختم بذكر ما أورده الإمام البخاري رواية عن عن, عن ابن عيينة عن خلف بن حوشب ان أنهم في الفتن كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لمرئ القيس هذه الأبيات لمن؟ لمرئ القيس يقول الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول في البداية الدخول إليها سهل لكن كيف الخروج تسعى بزينتها لكل جهول لانها فتية الناس ينشطون لها ويعني يتشجعون ويشجع بعضهم بعضا حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليلي يعني إذا استعرت وأكلت الأخضر واليابس عندها يندم الناس ساعة لا ينفع الندم فتتحول من بنت جميلة فتية إلى عجوز شمطاء خبيثة, خبيثة الروح والريح خبيثة النفس, النفس والجسد ولت عجوزا غير ذات حليلي لا يقبلها أحد شنطاء ماذا ينكر لونها. لونها. لونها وتغيرت والعياذ بالله شنطاء ينكر لونه وتغيرت يعني خلاص انتهت مكروهة للشم والتقبيلي لم يقبلها أحد فهذا شأن الحروب وهذا شأن الفتن لمن يستشرف لها فاتقوا الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن كم فقر باقي من الفصل هذا؟ ولعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا واسمحوا لي إذا كنت أطلت في مسألة العلماء لأننا نعاني الآن من هذا الأمر الذي يلجه كثير ممن لا ثق عندهم في الدين أو ممن اغواهم الهوى واغواهم الشيطان وأغوته نفوسهم الاماره بالسوء اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وعلماءنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أراد الإسلام والمسلمين عامة ومن أراد علماءنا خاصة وولاة أمرنا وعقيدتنا قبل كل شيء بسوء فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدميره في تدبيره واخذه اخذ عزيز مقتدر وارنا فيه عجائب قدرتك ولا تمته حتى يرى العذاب الأليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين